السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا بإنزال الكتاب وجعله من أجل وأوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب وصلاة رب وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوه لنا سلسلا عبا حمدا نرغبه تعالى أن يرفعنا به إلى مقام الإحسان ويسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بالحكمة وصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان آمين آمين وبعد إخوتي أحباب رسول الله كنا قد تحدثنا في الحصة الماضية عن بعض روائع الصور التي شاهدناها في الغار من الصديق المبارك أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته طاهرين الذين طهرهم الله تبارك وتعالى واشطفاهم لصحبة خاتم الأنبياء والمصلين ولما انقضى زمن الغار الأيام الثلاثة التي هي أدنى الكمال تبدأ صور أخرى عجيبة جدا ورائعة جدا من الصحابة ومن غير الصحابة حتى من الكفار أنفسهم ليحصن لنا أن التسليم التسليم لله ورسوله واجب على المؤمنين دون نقاش لأن الوحي الوحي هو الذي يصيب حقائق الأمور والعقل لا يعرف الأمر وحقيقته إلا بدليل ملحوظ دليل ملحوظ حس أو معنى بالنسبة لمؤمنين ربنا تبارك وتعالى يخبرنا أن لا لنا إذا قضى الله ورسوله الأمر لا خيارة لأهل الإيمان بمعنى أن التسليم من كبريات العقائد بمعنى أنه حينما يخبرنا الله تبارك وتعالى أو يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور سلمنا له بذلك لا نناقش ولا نقول لماذا السؤال الذي نستطيع أن نسأله لا نسأله عن الحقيقة أو عن حقيقة الشرع ولكن نسأله مساءلة لصبر أغوار هذا الشرع ولمزيد من الاطمئنان على سنة إبراهيم عليه السلام قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وزيادة الاطمئنان قلبي في طلب شر الشيء هذا تحصله حاصل وإن كان بعض أهل العلم قد أنكر على من يفعل هذا ويبالغ فيه قال واحد من العلماء الكبار وكان ابنه عالما وكان هذا الابن يستدل على وجود الله بالأدلة العقلية ويكثر من ذلك ويمعد فقال له يا ولدي إن كثرة الإمعان في الاستدلال على الله ضرب من ضروب التشكيك بمعنى أنه لا جواز له مطلقا ضرب من ضروب التشكيك متى؟ إذا أمعن الإنسان في هذا الاستدلال على حقيقة الأمر والمؤمن وصل إلى الإيمان بقناعته المطلقة فسلم لله تبارك وتعالى تسليما أعطيكم صورة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ضدرين الكبرى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أمرا إلى صحابته مطلقة فقال لهم لا تقتلوا عمي العباس لا تقتلوا عمي العباس فأحد الصحابة حدثته نفسه فقال في نفسه إن أحدنا ليقتل أخاه وأباه إذا كان من المشركين فما بان رسول الله ينهان عن قتل عمه وهو مشرك هذه محابات فكأنه داخله بعض الشك وحقيقة الأمر إذا صدر هذا الأمر من غير رسول الله لقلنا حقيقة أن هذا الشخص يحاب أهله يأمرنا بقتل مشرك وإن كانوا إخواننا وأباءنا وينهان عن قتل أقبائه وهذه تسمى محابات وربنا تبارك وتعالى رفع عن نبيه المحابات في قوله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قبل نزول قول الله تبارك وتعالى فستع مما تؤمر أي يبدأ بعشيرتك لترفع المحابات حتى لا يقول هؤلاء الذين تدعوهم إلى الصراط الحق لو كان فيما يقول خيرا لبدأ فيه بأهله فبدأ بأهله ليكون تأكيدا على من بعدهم أنه خير لأنه بدأ فيه بأهله والحق أحق أن يتبع ما حل وارضح النبي صلى قال له لا تقتلوا عم العباس أو نعم عم العباس فلما وضعت الحرب أوزارها تبين لهذا الصحابي الذي حدفته نفسه بهذا الحديث أن العباس كان قد أسلم قبل أن ينتشر خبره بين المسلمين والمشركين بإسلامه لكنه كان يكتم إسلامه وكان عينا لرسول الله على المشركين فوافق فيه المشركون فتكلموا أمامه بأشراره فأرسلها في كل نحرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال له ابن صلى الله عليه وسلم لا تقتل عمي العباس فإنه مسلم لربما انتصر الخبر بين المسلمين وللتقطه أذن من أذن المشركين التي بين المسلمين وكان قد كبر المنافقون ولا لا ما شك فيه أو شك فيه المشركون ولو لم يحضر العباس المعركة مع المشركين لشكوا في ذلك إذن هذه القضية أذاقها النبي صلى الله عليه وسلم بقضية التسليم أي أن قال النبي وما قال الله تبارك وتعالى أصلا وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقش ولا يجاد يقول هذا الصحابي الذي حدثته نفسه فضللت أتصدق عشر سنوات عسى أن يغفري الله تضارك وتعالى سوء ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ربنا تبارك وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى مجموع الصحابة حينما علموا ذلك أنه لا ينطق عن الهوى لم يقول أنه ثمة محباد ولا غير محباد هذه الصور الرائعة حين انتهى زمن الغار انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من الغار انطلق من الغاء ومعه أبو بكر وعبد الله بن أريق الدليل الذي قادهم في الصحراء وأراءهم المسالك هذه المفاوس هنا ستحدث صورة جميلة جدا وهي صورة إسلام صراق بن مالك بن جعش القضية التي تحققت هنا وعد الله في أرقى صوره المعجزة ماذا فعل صراقه خرج إلى الصحراء يتحين فرصة العثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لكي يقتاده إلى المشركين لأن المشركون أو المشركين كانوا قد وعدوا من أتاهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبين مئة ناقة سبحان الله هذا العدد النوق المئة تكرر أربع مرات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تصلت به أربع مرات المرة الأولى قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل دواج أبيه حينما رأى جده عبد المطالب في المنام أنه أو حفر زمزم حينما رأى من يدله على حفر زمزم فنظر لله نظرا أن يذبح عند البيت أحد أبنائه العشرة فأثهم بينهم فخرج سهم عبد الله الذي هو والد رسول الله, الله فلو كان عبد المطالب نفذ ما كتب لرسول الله الولادة بتاته. فكان أحب أبنائه إليه فشق عليه أن يفعل فأعاذ فأثهم بينهم فخرج سهم الله. حتى ذهب الى الكاهنة فقالت له ادفع عشرة عشرة جمال ابل تصدق بعشرة جميل ادفعها للكعبة فكان في كل مرة يدفع عشرة من الابل فيسهم فيخرج سهم الله. ثم يدفع عشرة عشر مرات عشرة في عشرة مئة فلما اتم مئة خرج السهم فارغا خرج السهم فارغا ففدي والد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئة ناقة لذلك قال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أرضاه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاطبه يبن الذبيحي يقصد به عبد الله وإسماعيل يبن الذبيحي والمئة ناقة أيضا تكررت في هذا الموضع حينما وعد أهل الإشراك بمئة ناقة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو, ميتا حيا أو ميتا وتكررت المئة ناقة أيضا حينما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فسيقت له مئة ناقة لينحرها يوم النحر ولكنه لم ينحر المئة بنفسه كلها وإنما نحر 63 ناقة ثم دفع المدية إلى علي فأتم ما بقي حتى أتمت المئة فكأنه نحر بعدد سنوات عمره صلى الله عليه وسلم وكأنه نحر عن كل سنة من عمره بدنه بدنه أي ناقة هذا التكرار في هذا الفداء يمئ إلى شيء مهم سنذكره إن شاء الله في حينه بعد تمامنا لهذه الصور. خرج صراقة ابن مالك ابن جعشر يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يطلب المئة ناقة لا يهمه نبوة ولا محاربه للنبوة لأنه كان تاجرا للأصنام ولما كانت تجاراته بالأصنام كان أخبر الناس بقصص الأصنام رأاه او رأى هو أحد المشركين يخاطب صنما كأنه يعبده ويطلبه من الصنمين لأحدهم اسمه سا... إساف والأخرى اسمها نائلة صنمين قيل بأنهم تجسدا لرمز الحب فيسمى آلهة الحب فجاء يقول يا سافل ويا نائلة أريد بنتي أن تتزوج وأريد كذا فنظر إليه صراق وهو يعرض أصنامه امام الكعبه ليبيعها للعرب قال ما تخاطب في هذه الاحجار قال ويحك اتقول هذا للاصنام قال والله انني لا اخبر بقصص وهو عربي قرشي قال وما قال ألا تعرف اساف وناء ونايله انهما شابين كان قد زنى في بطن الكعبه فمسخهم الله تبارك وتعالى وانتم تعبدونهم فهرب هذا الرجل وقال لا ألوي على وجهي حتى أتم معرفة قصص هؤلاء الزيف فسماها زيفا فكان من إرهازات مقدم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لم يكن همه أن تنال هذه الأصنام والكثير من العرب كانوا قد امتنعوا عن شرب الخمر وعن عباد الأصنام مثلا أمية ابن أبي الصلط لكنه تنبأ في أي في آخر أيامه فكان يظن أنه هو من يكون نبي النبي فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم غضب من أجل ذلك فارتد فظهرت عليه علامات الارتداد ورغم ذلك كان نبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع شعر أمي بن أبي الصلق وكان يستنشده من أحد الصحابة اسمه الشريد بن كان يقول أنشدني من شعر أمي بن أبي الصلق فينشده فيسمع فإذا انتهى يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كاد يسلم, كاد يسلم وفي رواية آمن شعره لأنه لا يوجد في شعره مذمة ولا نقطة من نقط الشرك بتافة إذن صراق ابن مالك لم يكن همه أن يصعر للأصناع وهو يخبر حقيقة الأصناع ولكن كان تاجرا يستجد من ثروته فجاءت هذه الفرزة هو أن ينال مئة ناقة بقضية سهلة أن يعثر على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعبد الله بن ريقت والذي غره في سهولة الأمر أن سرقع بن مالك كان فارسا شجاعا معروفا في قريش لا يشكله غبار ويحسب أله ألف حساب وكان فرسه اسمه الأغبر يضرب به المثل في السرعة والجلد غره ذلك فانطلق إلى الصحراء ومعه خادمه اسمه مربع فلما فلما انطلق انطلق غير السبيل الذي انطلقت فيه العرب وهو اعلم الناس بخطة الحرب فإن به على مشارف على مرمى البصر يرى النفر الثلاثة او رأها خادمه مربع فقال لقد رأيتهم يا سراقة قال من قل رأيت ثلاثتهم محمد وابن ابي قحافة ودليلهما عبد الله ابن اريق فقال ابشر فاني قد حصلت المئة ناقة ولا اعطينا لك منها عشرا ففرحة قادمه يعني هذا فرح بالكسب وليس بشيء آخر فانطلق سراقه يريد أن يفر برسول الله صلى الله حتى إذا لم يبق بينه وبين رسول الله إلا بضع خطوات قال أصحاب السير بعضهم قال حتى لم يبقى بينه وبين رسول الله إلا ثلاث خطوات ثلاث خطوات يعني الآن ظافر فرسوا الأغبار وصراقه في شجاعته وسيفه المهنم سله والنبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله مريقد امام يعني في تصور سراقة امامه لن يستطيع ان يفلت فتوقف حصان سراقة توقف الاغبر فجأة فسقط سراقة من فوق فرسه وهذه السورة والسورقة كان في عمره اربعين سنة ما عهدت العرب صراق يسقط من فوق ظهر الفرس أبدا حتى ضرب به المثل قيل فيه اللصيق لأنه كأنه يلتصق على ظهر الفرس يتمايل ويستعرض كالألعاب البهلوانية فوق فرسه ولم يسقط أبدا وعرف بذلك لكنه لما سقط وقف ونظر إلى فرسه قال ويحك يا أغبر أتسقط سراق فارس الفرسان أتسقط سراق فارس الفرسان فشغله فرسه عن؟, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو يخاطب فرسه إذا به ينظر فيرى صورة عجيبة قوائم فرسه بدأ التسيخ في الرمال تسيخ وهو وقف على الرمال ذاتها ولم يسيخ بدأ التسيخ والتسيخ والتسيخ ثم تصاعد دخان كثيف ملأ عنان السماء فعلم أنه ممتلح فقال يا رسول الله ولم يخطره يا محمد قال يا رسول الله إني آمنت بك بما رأيت فاكتب لي العهد والأمان وإني أعاهدك أني سأرد عنك الناس حتى تبلغ مأمناك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر أن يكتب له الأمان فالتمس أبو بكر كتفاً كانت بقيت من كتف الإبل وكتب عليه وكانت العرب تكتب على الشقي والكتف والرقاق وجذوع الأشجار إلى غير ذلك فكتب له على كتف الأمان وأسلم صراقة ولم يكن يعني القريش تعرف أن صراقة أسلم فأخفى أيضا عليه اسلامهم. فانطلق صراقة ويلتقيه الناس يقولون ألم يمر بك ركب من ثلاث فيقول أتقصدون ركب محمد يقول نعم يقول مرة من هنا فيظللهم يظللهم نفس مرة من الجهد الأخرى يقول نعم مرة من هنا فبدأ يظللهم حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مأمله وذعد لمهجره ومقانه حدثت غزوة بدر الكبرى فجاء الشيطان في أضعف الأقوال وإن كان الاستدلال بها هنا لا يضر ذكرها سفي الرحمن المبارك فوري في الروضة وأشار إلى بعض الضعف فيه قال جاء الشيطان في صورة صراقة وبدأ يستحث الناس أي المشركين ويقول لا لأكونن بجانبكم فلما علموا من شجاعة صراقة ذلك تحمسوا له فلما أنقدموا, أنقدموا فاطلعوا على جيوش المسلمين وكانوا قل لا تولى صراقة أو الشيطان في صورة صراقة تولى القهقراء قالوا له ويحك يا صراقة يا فارس الفرسان ألم تكن وعدتنا وفعلت وما عهدنا بك تتولى يوم الزحف قال إني أرى ما لطرون إني أخاف الله رب العالمين يشير إلى أن الله تبارك وتعالى قد أنزل ملائكة من السماء أضعافا مضاعفا بعدد المسلمين الذين كانوا معنا وصلى الله عليه وسلم ليقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم الله تضارك وتعالى كيف يضربوا لأنه الحرب ليس شغلاً لهم فيعلمون في لحظتها ثم ينسى الملك ما علم وهكذا خلق الله تبارك وتعالى يفعل الأمر ويعلم كيفية فعل الأمر في حين ثم ينساها لأنه لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب وإلى مقتل وإلى غير أمدها الله بأجنحة تطوي السمع الطباق في أقل من لمح البصر لذلك لم, ينجح لم تنجح الملائكة في اختبار معرفة الأسماء ونجح آدم آدم يحتاج إلى هذه الأسماء والملائكة لا تحتاج إليها بتاثا ليعلمهم الله تبارك وتعالى أن حق الناس بالخلافة في خلافة الأرض من احتاج إلى مكونات الأرض والملائكة لا تحتاج إلى هذه الأشياء فتكون استخلاف الملائكة في الأرض من قبيل العبث وربنا تبارك وتعود يقول ما خلقنا شيئا عبثة أي ما لم يخلق الله تبارك وتعالى там و شيئا عبثة ولم يضع الخلق إلا في مكانه المناسب خلق الملائكة فوضعهم في مكانه المناسب وعطاهم الوظيفة المناسبة وخلق البشر فوضعهم في مكانهم المناسب وأعطاهم الوظيفة المناسبة وخلق الجنة فوضعهم في مكانهم المناسب وأعطاهم الوظيفة المناسبة وخلق الحيوانات فجعلهم في المكان المناسب وأعطاهم الوظيفة المناسبة حتى إنا بعض الناس يسأل لماذا هذا محرم مثلا الخنزير يقول هل حرمه الله نعم إذن لماذا خلقه الله وهو يعلم أنه سيحرمه على الناس سؤال وزيه إذا لم يتمكن الإيمان من قلب الإنسان ولكن الجواب عنه معجزة كبرى تزيد للإسلام قوة وسيأتي إن شاء الله في حينها وهذا يسمى عنصر تشويق في القصص أي لا أذكر لكم هذه الأشياء إلا في حينها مثلا رجل كان يتحدث الى شيخ من المشايخ عن المسائل القدر قال هذا الشيخ قال خرجت من دكاني فاذا رأيت مظاهرة ومشابكة بين المتظاهرين وبين الشرطة فانطلقت رصاصة طائشه فاصابت عمود الفقري والان هو مشلول لا يستطيع. الحراك يقول لماذا قدر الله علي هذا ولم اكن من المتظاهرين ولم اكن شرطيا وانا صاحب دكان انا اريدك يا شيخ ان تجيبني عن هذه المسألة لماذا فعل الله وقدر الله علي هذا فقال له الشيخ لا اعلم ولكن كن على يقين ان فيما قدر الله حكمة بالغة قال الشيخ رزعت إلى بيتي وبدأ هذا... هذا السؤال يدور ويدور ويدور ويدور قال خمسة عشر يوما قال فخرجت ذات يوم إلى أحد الأسواق من أسواق دمشق قال فجاءني رجل فسأله سؤالا يخص تركة تركها أب لأولاده الصغار وقال لقد اغتصب عمهم هذه الأموال مدة عشر سنوات مدة عشر سنوات وكان هؤلاء الأبناء قد التمسوا الوساطة عند أحد المشايخ كان شيخ القراء في زمانه فذهب هذا شيخ القراء إلى عمهم وقال لماذا اغتصبت أموال أولاد أخيك فلم يرضى هذا الرجل أن يجيب طلب الشيخ فقال الأولاد سنقاضيه عند القاضي قال الشيخ لا تقاضوا عند القاضي هذا عمكم ولا يليق بكم ولكن ادعوه عند الله قاضوه عند ربكم قال فرفعت ام الارامل يدها قالت اللهم عطل حركته حتى لا تنال يده ام ولا وكان هذا الرجل هذا الرجل الذي وقعت الرصاصة في عموده الفقر فشلت حركته كما دعت عليه ام الارامل قال فذهب الشيخ الى هذا الرجل قال الان علمت الحكمة مما وقع عليك قال ومذاك قال شل الله حركتك حتى لا تنال ايديك مالا اقتصدته من غير حقك لمدة عشر سنوات قال فذكى وعلم انه حق قال هذا الشيخ وقد حكيت هذه القصة في احدى الاذاعات فسمعها رجل من دولة اخرى وكان قد اغتصر أموال أحد الأيتام قال في الغد حينما سمعه القصة ذهب إلى هؤلاء وأعطاهم أموالهم حكمة الله تبارك وتعالى بالغة ومن شكك في حكمة الله فقد أشرك مطلق أو نقص إيمانه على المرجوح لا يشككنا أحد في حكمة الله الذي قال هذين البيتين يخاطبه من الله يقول كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وكم جاهل جاهل طراه مرزوقا هذا الذي ترك الأفهام حائرة وشير العالم النحرير الزنديق يخاطب ربه ويقول لماذا تغني الجهلاء وتفقر العلماء وإغير ذلك كأنه يدخل في تقدير الله وتقريره وهذا لا يليق بمسلم رد عليه ابن الوردي الرجل الأمة صاحب اللامية العجيبة المسمىت نصيحة الإخوان لامية العرب المعروفة دع ذكر الأغاني والغذى لديم اطلعها قال ملك كسرى تغنع تغني عنه كسرة معنى إذا كان عندك ملك كسرة وجاءك الجوع تسد الجوع بكسرة من الخبز هل تأكل الأمال كلها لتنبكه لا كسرة من الخبز قد تسد الجوع ولا تحتاج إلى ما لديك من أموال من أموال أن... قال ملك كسرة تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل أي يغنيك عن البحر شربة من كف واحدة من عين مائعة. قال يقول المثل العربي يصبح عطشان وفي البحر فمه لأن البحر لن يرويك وهو البحر الخضم قال يصبح عطشان وفي البحر فمه وعن البحر اجتزاء بالوشل اعذب الالفاظ قول لك خذ يعني المؤمن الحق احسن كلمة يستعذبها اذا قال لك خذ عطاء لله غير مجدوذ يعطيك لله تبارك وتعالى من قبيل التذير. اعذب الالفاظ قول لك خذ وامر الرفض نطقه لعل لعل المشفقة والتي تدل على التخوض من قدر الله تبارك وتعالى ونقول مستقبل التخوف من قدر الله تبارك وتعالى لعل النبي صلى الله عليه وسلم نهان عن قول لون التي هي أخت لعلم قال فإن لون تفتح عمل الشيطان ولكن قلوا قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل لو نهى عنها نبي صلى الله عليه وسلم لا نقول نحن إذا وقعت لو كان كذا كان كذا واحد خرج من شارع في فقال سيمر من هنا أو من هنا ومر من هنا وحدث له حادث يقول لو كنت مررت من هنا لما حدث هذا قال هذه تفتح عمل الشيطان لا يقول أنه أحد ذلك ما مصيبة أصبته يقول قدر الله وما شاء فعل أي هذا الذي أصبني قدر الله ولله المشيئة في أن يفعل بما يشاء لأنني ملكه لأنني خلقه قدر الله وما شاء فعله قال وامر, وأمر اللفظ نطقي بلعل اعتبر ايها المتأمن اعتبر قول الله تبارك وتعالى اعتبر نحن قسمنا بينهم اعتبر هذا القول الذي يقول الله تبارك وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا اي اي واحد يتلقى هذه الاية ويفهمها خلاص لا يسأل الله لماذا أفقرت أو لما أخذر الله قسم الأرزق بين العباد خلاص وأنت ماذا تريد ما كتب الله لك من رزق سيأتيك يقول النساء صلى الروح الأمين في روعي أن نفسا ليأتيها أجلها حتى تستوفي أقصى رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بمعنى أن الإنسان لم يموت حتى يأكل ما يستنفذ جميع رزقه الذي كتبه الله له جميع الرزق ستأكل ثم تموت في حالة الغرغرة إذا كان بقي من رلقك شربة ما ستشربها وإذا لم تكن لن تشربها أبدا لن تشربها أبدا ستشربها ثم تتقيأها لأنها ليست من رزقك لا تأكل إلا ما رزقت يقول النساء عليه ليس لابن آدم من رزقه إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وسكن فأخلى لا تقول هذا الطعام رزقي حتى تأكله فيستقر في البطن فيستفيد منه البطن فيتخرج فضلاته تقول هذا كرام رزقي فلعل طعاما أكلته واستقر نصف ساعة ثم تقيأته لم يكن من رزقك لأنك لم تستفد منه بتاتا إذن رزقك ما منه الجسم ثم خرجت فضلاته ورزقك من اللبات ما لبست حتى بلي ورزقك من السكن ورزقك من السكن ما أسكنت حتى أخليت قد يكون في رزقك أن تسكن هذا البيت سنتين تسكنها سنتين ثم تهزرها لأنه لم يكن من رزقك أن تسكنها أكثر من ذلك قال اعتبر نحن قسمنا بينهم أي قول الله ضبرك ودعم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ماذا تلقى إذا اعتبرت هذه الآية تلقه حقا أي تلقه أنه حق بماذا بالاستعراض والاستقراء والحقيقة والنصوص والدليل تلقه حقا وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل قال اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل أي نزل هذا القرآن بالحق وما فيه بالحق فنزل الرزق بالحق والرزق أنزله الله تبارك وتعالى مقرونا بالوعيد بوعيد يوم القيامة الرزق والوعيد نعم اقترنا نزولهما في قول الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما تعدون معا مقرونان وفي السماء رزقكم وما تعدون فينزلهم الله ينزل ما الرزق ينزل ما تعدون قال وفي السماء رزقكم وما تعدون فرب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون انه لحق لذلك قال وبالحق نزل تلقه حقا لان الله تبارك وتعالى اقسم باغرض الايمان بانه حق انه لحق مثل ما انكم تنطقون كتب له الامان لصراقه وانطلق صراقه يرد عنه الناس انطلق يرد عنه الناس حتى بلغ الناس ع سلم مأمنه الان ستبدأ الصورة الاولى من صور العمران الجلي وهي بناء الدولة الإسلامية على أركان كان لبنها الإيمان وإسمنتها النور وقواها التسليم لله تضارك وتعالى مطلقا هذا البناء والصلاة القائم آتي محمد النصيبة الفضيلة بأثنا قاماً لكما يجوعة إنك لا تختفى اللهم عليه على محمد وعلى المحمد كما صدق على محمد وعلى المحمد كما وارقت على الراهيم وعلى, وعلى إنك حميل مجيد وعلى عرشك كلماتك كلما ذكرك وذكره ذكره وكلما نخاف عن ذلك وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ونزل في بيت أبي أيوب الأمصاري رضي الله تعالى عنه أرضاه ولاختيار هذا البيت سر من أسراء الله تبارك وتعالى كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمصار لا أحد منهم يملك إلا حزرة أو بيتا يعني حجرتين أحدهما له أخرى لأولاده وكان أبو أيوب الأنصار هو الوحيد الذي له حجرتين, حجرتين. غرفة فوق غرفة في البناء فوق غرفة فوقية وأخرى تحتية فأثر النفع صلى الله عليه وسلم أن ينزل عند هذا الرجل لهذا الغرض والغرض الآخر أنه هو الذي أخذ البيعة لرسول الله من الأنصار عند العقبة وكان المهازرون قد سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فآووهم ونصرهم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الطويلة المدينة المنورة فشاع فيها النور قبل أن حينما نذر عن ناقة قبل أن يلتمس الجلوس والراحة جاء أحد المنافقين وهو عبد الله بن اوري عبد الله بن بن ابي بن شلول راس المنافقين بالمدينه فقال له يا رسول الله وهو منافق يا رسول الله بيتي يليق بك لانه اشرف بيت في يثرب فهو طبعا كان من الاغنياء وكان يطمع أن تنصبه قبيله الاوس الخزرج ملكا ليحكم بينهما وكان ينتظر ذلك لولا إجترة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فقال بيتي يليق بك وهو أصرف بيت في المدينة فقام المنافق الآخر وقال بل بيت يا رسول الله فعل ذلك ليؤجج غيرته المسلمين والأنصار فقامت الجدال بين الأنصار كل واحد يريد أن يصر بإيواء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النار صلى الله عليه وسلم وقال لهم يا معصر الأنصار إن الله لا يفضل أحدكم على الآخر ولكن دعوا الناقة ترحل فإنها مأمورة حل لن يختلف عليه ثمان فصارت الناقة حتى في أرض قال أهل العلم بالجغرافيا حينما حددوا هذه النقطة قالوا نقطة تشاركت فيه جميع قبائل المدينة نقطة وتتصل عندها الأراضي كلها قبائل الأربع كانت نقطة من يسمى بكرفون نقطة للتقاء القبائل الأربع فتوزع الشرك بين القبائل في إيواء مسجد رسوله صلى الله وبيته ولكن قبل أن يبنى هذا البيت ذهب إلى بيت أبي أيوب الأنصاري دخل النبي صلى إلى بيت أبي أيوب وقال له أبي أيوب يا رسول الله أريدك أن تصعد إلى الغرفة الفوقية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا دعني هنا هنا أحسن لماذا ليسهل عليه دخول كبار الصحابة الذين كانوا يبنون معه الدولة الإسلامية ليسهل عليه القروج والدخول لأنه هو بمثابة القائد أو هو القائد الأعضاء فلما كان الليل وأبو أيه الأنصار نائم في غرفته الفوقية والنبي صلى الله عليه وسلم تحت نزل وسمع النفس以上 الله سلم خشفه وهو أمام حذرة النفس السلم جالث كأنه يحرصه خرج له النفس السلم قلت مبالك يا أبى أيوب قد نزلت من غرفتك قال ما استطعت يا رسول الله أن تكون نائما تحت وأنا فوقك ما استطعت أبدا يعني مع طالس قلبي أنكي تنتحت ونفقت قال ما استطعت يا رسول الله لما استطعت النبس سلم لا يريد أن يستعد فوق وأبو أيوب لا يريد أن ينام فوق. ينام في الخارج حتى لا يكون وجوده فوق وجود النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة الرائعة البديعة لا يمكن أن تحصل إلا من هؤلاء الأشداء الذين قال فيهم الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه لكن لاحظ أيها الإخوة أين تتجل حضارة الإسلام في الهجرة النبوية هؤلاء نفسهم هم الذين قال فيهم القرآن في العهد المكي قبل أن يتلمسهم الوحي ويسقلهم بحضارته العالية المطلقة الأعراب أشد كفرا ونفاق وأجبر أن لا يعلم حدود ما أنظر الله على رسوله فوصفهم بشدة الكفر والنفاق وقال وأصدر أن لا يعلموا حدود معناه لا تعجب, لا تعجب إن لم يعلموا حدود ما أنزل الله كقول الشاعر في زماننا لتعجبا لهالكين كيف هوى بل عجبا لسليمين كيف نزى واحد عايش فد المغريات إذا هوى مع الرذائل لا نعجب ولكن نعجب واحد يعيش وسط الرذائل ومع ذلك فطاع يحافظ على صلاحه يقول لا تعجبا لهالك كيف هوى بل اعجبا من كيف نزى يقول وأجبر أن يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله هؤلاء أنفسهم هم الذين قال فيهم القرآن بعدما شقلتهم حضارة الإسلام ومجاورة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء لا تزال الشدة فيهم أشداء ولكن هذه المرة ليس بالكفر ولكن على الكفار أشداء على الكفار والحضارة الحضارة الإسلامية تتجلى في جمع الشدة على شيء إلى جانب الرحمة بالشيء حينما يكون نقيضه ولم تعهد العرب ذلك أبدا أشداء على الكفار رحماء بينهم بالإيمان الأول قال أشد كفرا قال والنفاق الآن لم يكن فيهم نفاق قال تراهم ركعا سجدا نفاقا لا يبتغون فضلا من الله ورضوانا معناه مخلصين لله ولم ليس فيهم نفاق انظر كيف زقرتهم هذه الحرارة وبنتهم الهزرة الهزرة الحقيقية يقول النساء صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه هذا المهاجر الحقيقي قال لا بعد الفتح ولكن الهزرة تتجلى في الهزرة المعنوية مطلقة المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه ورسوله لذلك قال ابراهيم عليه السلام حينما اراد ان يقاطع اهله في طعاف عباد اصنار قال اني مهاجر الى ربي اني مهاجر إلى ربه وما من نبي النبي إلا وهاجع قصرا أو قهرا النبي صلى الله عليه أمره الله بالهجرة لم يكن ليخرج من مكة لو لا أمر الله فهزر قصرا لذلك حينما بدأ يغيب على تلة تهامة يعني يعلم إذا هوى في الجانب الآخر سوف تغيب عنه مكة نظر نظرة وبكى وقال يا مكة والله إنك لأحب بلاد الله إلي إلى قلبي. لولا أن قومك أخرجون منك ما خرجت ما خرجت أبدا فكان هذا التعلق بمحورية الإسلام وليس بأركان الأرض تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بأم القرى التعلق المشروع يدل على أن خروجهم كان بأمر من الله تبارك وتعالى إذ لو كان من اختياره هربا لما صبر ثلاثة عشرة سنة وهو يقاسي الإذاية والمقاطعة ولم يهاجر حتى أمره الله تبارك وتعالى بذلك ويوسف عليه السلام هجرته كانت قصرا لكن بسورة مختلفة حينما تعرض للإذاة هجر وقد بيع في سوق النخاسة إبراهيم عليه السلام اختار هذه الهجرة أيضا بوحي من الله تبارك وتعالى حينما قال إني مهاجر إلى ربي إني مهاجر إلى ربي والهجرة تتحقق فينا وفيكم أيها الإخوة الأكارم إذا فبقنا قولا النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه حينما أقول من هاجر ما نهى الله عنه أقول مطلقة لعل أحدكم سيقول أنا مهاجر إلى الله لأنني لا أشرب الخمر والخمر نهى الله عنه جيد جميل وأنا لا أسرق لأن السرقة نهى الله عنها نعم لكن ثمة ما لا يهاجر المسلم إلا بشكل أنفس مما هو كائن في ذاته وملتصق بحينونية الزمع مثلا الكبر معظم المسلمين في زماننا متكبرين ولم يهاجروا هذا الكبر والكبر قد نهى الله عنه نهى الله تبارك وعلى عنه لعل أحد يقول أين يتجلى الكبر يقول نساء الله وسلم الكبر هو بطر الحق وغمط الناس لا يقول قائل ربما رجل لبسا جديدا هذا التكبر لا يقول أحد الصحابة النبسة حينما نهوه عن الكبر قال إن أحدنا لا يحب أن, تكون أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ما أن هذا نهيتكم إما الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر شو هو أن تغمط الناس وتبطر الحق ما أنه تغمط تحكرهم وتبطر الحق حينما يأتي يجادلك أحد يقول هذا الحق وتقول لا هذا باطل وأنت تعلم يقينا أنه الحق يسمى كبر لأنه قد تأخذك العزة بالإذن فمن لم يهاجر الكبر فما هو بمهاجر هناك أيضا عند تجارنا المعاملة بالربا لا يزالون ملتصقين بهذا ويأتون ببعض الأعضار لكي يستبيحها ما لم تهاجر ذلك فأنت لست مهاجرا لا أعضار للوقوع في المحظور ولا فيما في حرمه الله تضرك وتعالى يأتي على الناس زمان يستحلون فيه المعاجف والمحات ويستحلون فيه الربا ويسمونها بغير هذه فإذا هذا كلف هذا أحمر هذا أخضر لا الله تبارك وتعالى قال قولا صريحا الذين يأكلون الربا مطلقا والخمر أيضا يستحلون فيه الخمر ويسمونها بغير أسمائها هذا مثلا مشروب بدون كحول اسمه كذا وهذا فيه سفر فصيلة سفر واحد من الكحول لا دأس به لأنه لا يخدر قال نسع سلم ما أذكر كثيره فقليله حرام ما أذكر كثيره فقليله حرام مطلقا إذن لن تتحقق فيك الهزرة حتى تسلم لله تسليما تسليما مطلقا قال الله سبحانه وتعالى هذا حرم نعم يا رب هذا حرام هذا واجب نعم يا رب سآتيه بقدر الذي أستطيعه من مستطاعك الذي أعطيتني إياه قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل سأفعل قال لا تفعل لن أفعل ولا يغرني في عدم إتيانه كلام الناس صغارا كانوا او كبارا ساسة او مسوسين لا يهمني في جنب الله شيء لان الله امر ان ينادى الى الصلاة الاكبرية تسمع في كل يوم خمس مرات الله اكبر بمعنى لا تخشوا من احد كبير لان الله اكبر من كل كبير الله اكبر من كل كبير لاحظ لماذا لم يناد إلى الصلاة بالأعظمية؟ لأنك حينما تكون في شغل يهم الأمة فهذا عمل كبير أنت تعمل مثلا في مصنع للنسيج والنسيج تحتاجه أجه الأمة لكي تتسطر فتصلي إذن هذا عمل كبير تخيل لو أن صديقا من أصدقائك مر بك وأنت في شغل وقال لك أخرج لنلعب لعبة أو لنذهب في فسحة تقول كيف أذهب في فسحة وأنا؟ امام شغل كبير تقوم عليه مصلحة الحياة حتى انتهي منه اذن هذا منطقي لكن تتركه رغم عنك حينما تسمع المؤذن ينادي الله اكبر لتفيد ان كل عمل كبير بينك هذا العمل الذي يناديك اكبر من كل كبير فسقطت عنك الاعبار سقطت عنك الاعبار واستدل اهل العلم بوجوب الصلاة بالجماعة من قول الله تبارك وتعالى اياك نعبد وإياك نفتعي إياك نعبد ذل على فعل الجماعة في أمر والنبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن آمر بلالا فيؤذن فأخرج إلى قوم لم يحضروا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالشرع والهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم توبيخ وتقريع ويكاد يكون تشريع بل قال حجة رحمة الله عليه حجة الإسلام قال وهم النبي تشريعي. هم النبي صلى الله عليه وسلم تشرياء لعلنا أثرنا أيها الشيخ اليوم ما ختمته إن شاء الله ختمته فينا وكسكسو وعندنا نعرفه الختماء سيكون عنه كسكسو ختمنا اليوم إن شاء الله ونغتنم فرصة الختم لأن الدعاء بعد ختم القرآن من مواطن الإجابة طلب إلي أحد الإخوة الدعاء فنقول اللهم وفقه لما ترضاه عنه أمين. اللهم اقضي حاجته يا رب العالمين أمين. اللهم ارزقه الامان الحق أمين. اللهم انا نسألك التقى والعفاف أمين. والرزق الحلال والكفاف أمين. اللهم ارزقنا وارزقه سترك الذي لا تزله الرياح أمين. ولا تخرقه الرماح يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلته المسائل ولا يبرمه الحاح الملحي اذقنا يا ربنا برض عفوك وحلاوة مغفرتك اللهم ارزقنا موت الشهداء وعيش السعداء ونبل النبلاء وحلم الأنبياء وكرامة الأولياء وكرامة الأولياء وكرامة الأولياء اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فعينوا على كل خير ومن أراد بهم سوى ذلك فعرضوا اللهم للمهالك وسد في وجه المسالك وارجمه يا ربنا بالنجوم الشوابك واكفناه في نسية عز جمالك اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة ونسألك تمام الصيانة وحسن الديانة اللهم صلي على محمد في الأولين وصلي على سن محمد في الآخرين وصلي على سن محمد في الملأ الأعلى ليوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الموصلين والحمد لله رب العالمين